فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبذي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم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 وَإِن تَعُدُّوا عُدّ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 Beginda Allah sumpul bukmu, Lain yang tidak mengerti. Walau Allah mengetahui mereka baik, tidak mendengar mereka, dan jika mendengar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 وَتَكُونُ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصًّا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ